ilmollegan <tuh> وضيب خدي والدم الحاير والجفن ما تقبرم شول ضوايب دي معمين. Minä näen, minun on kysytty. Minun on kysytty. Minun on kysytty. Minun ني لجرو دبلترو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 Bihina msik, bihina msik uba ibnini lahna bainak u يا حسين عيوني شت باص من وين بدي يا حسين عيوني شت باص روح كاشر هالحزن في هالوجه يا احد تكسر الخاطر على الهواء روح كاشر هالحزن في هالوجه يا احد تكسر الخاطر سان وانا وان صبحك يا بدر سادي مر الفباة وخصني لجروح دبلة الروح وعودي مكسور للي مكسور Sho, shu, shu, shu, shu, shu, shu, shu, هنا رويت هنا أربعة ابنيني أربعة, أربعة أربعة ابنيني بينك وبي ربي روحي نجرة وملكت روحي أبو كرار الأحساء شاعرها ربي صاير وملك روحي وبنبض تيسك شف بعيوني صرت بساميج روحي وحقها روحي تحي عن اللي لمها الخاب شوفكيت أم عن اللي لمها الخاب شوفكيت أم روحي نجد وبنك تروحي وبالنا تسكت شوفي بحيوني صرت وبالسامج روحي وحدها روحي تحن عن اللي من هالخور وشوفك تأمي عن اللي شوفك يتامل ومن رحم حزن الغياب ينولد ناحي قلبي ميت واقف صقر جبريل المناح أبغى بتك يا حي وين يا قلبي وين وين يا قلبي زرحتك جروب حجري الضلوع في الليل مقبول دروع عبا عبا ما تحيد من تبعد بعد ايش لا شايل ضعوج يا تمي تعاني قلبي ما امون حجري لعيون واقفوني مشيه هاي شفن هاي شفن آه بهنا يلا عيد عيد لو الف هاي عندي حسين عندي حسين لهنا بكيت لهنا بكيت لك وراتك لك موسيقى <تصفيق> نطير على القعدامي هذا نحري ده نحر مش نحر والقنا ناحيه وروحي على المابضه ام يا عيون احنا ينفع التيار وانت بالماصره عيوني نهرى وانت عطشان يلردت ما تبقى حيران نوح ونيران هاي لو هاي عيوني نهران وانت عطشان يلردت ما تبقى حيران You ha ألك وبصافينا يا أقرأ الخاطر الزا الخاطر الزا نقول عن الفعنة عن الدرب والفراء يبني مو عشرة كلها انطيها لك واصف حسنا واللي نذر يا حسين واللي نذر يا حسين. Sain <tubbies> yrittää. Tänään Tehkääni, tehdäänkö? Tehdäänkö? Tehdäänkö? Tehdäänkö? Tehdäänkö?